Aššadu l-lāhi l-lāl-llāh, aššadu an سوى أقيموا صفوفكم واتدينوا سوا صفوفكم وسدوا الخلل، الله أكبر.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 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا لصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وبا يفترون يحترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما يا وَلَوْ إِلَى قَوْمٍ مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا ۚ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم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 الا كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كثروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم اصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنه يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون